Thank you. you <laughs> وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د موسوعه ا ل ن ا ب ل ج ز ي ا ل ل ه ك ل نفس م ا كسبت إن ا ل ل ا م ي ه